بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه ولا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم محمد بن قاسم المصنف رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه وتعالى شام فكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر اليه فكل هو الغني بذاته فله الغنى المطلق فلا يحتاج الى شيء سبحانه وبحمده تمجيدا له وتحميدا جنب ثناءه تعالى شانه تعظيما له وتمجيدا الثناء الممدح جل ثناء الله عز وجل يعني عظمت عظما فاعظمه سبحانه وتعالى تحقق كل انواع الثناء وكل شيء نزقه عليه لا رازق له سواه ولا يملك نفسه ضر ولا نفع إلا ما شاء الله وكلنا معشر المخلوقات مستقر إليه لا غنى لنا عنه طرف تعين فكما أن جميع المخلوقات مستقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به فهي مستقرة إليه في قيامها في اجتمرار هذا الوجود في بقائها فلا قيام لها الا به فلا حركة ولا سكون الا باذنه فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج الى شيء القيم لغيره قيوم والقيم والقيام القائم بنفسه المقيم لغيره الذي يقيم الاشياء يدبرها يكون فلا قيام لشيء الا به فالخالق مطلق الغنى وكماله وللمخلوق مطلق الفقر الى الله وكماله قال الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يوهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز نعم الله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء اليه في وجودنا استمرارنا فقراء اليه رب العزه وجل يخلق ويرزق فقراء اليه اله ا يعبد ويسجد له ويركع يرجى ويحب ويخاف القلوب مستقره الى الله سبحانه وتعالى اله معبودا كما ان القلوب والابدان والارواح مفتقره الى الله عز وجل خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا ففكر المخلوقات ظاهر لكل متامل في اصل وجودها وفي استمراره وبقاء هذه المخلوقات كائنه بصفاتها فكرنا بمعنى انها تحتاج الى غيرها ليقيمها اعلى المخلوقات شانا في الظاهر الذي يسخر ان ال الويل والبقر والغنم والشمس والقمر والارض والسماء استعملها هو الانسان الانسان الذي يفكر ويدبر ويخطط ويستعمل ما حوله وهو ارضاها عقلا وتفكيرا وهو في نفسه مستقر غايه الفقر يقر على نفسه انه اتى عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا اتى عليه زمن وهو جنين في بطن امه بل كل قبل ذلك حيوان منوي يجري الى بويضه لا يملك لنفسه شيئا ولا يدرك هو بعد عقله انت تلك اللحظه شيئا ولا لا يكون له سمع ولا بصر ولا عقل ولا تدبير ولا مشاعر ولا اراده ولا قدره بوجه من الوجود ثم يوهب ذلك اذا سال اباه وامه اللذين ولد من خلالهما هل اعطوه شيئا من ذلك لا اجاب كل عاقل لم يعطوه شيئا من ذلك انما يعني تزوج ابوه وامه او حتى يعني عاشرها ثم بعد ذلك حملت منه بلا اراده منها بل ربما كانت لا تريد وربما كانت تريده وتنتظره مده وتدعي ان توهب ذلك بالقطع هي مستقره الى من يولد هذا الجنين في بطنها ولو كان غير ذلك لما ولد في الدنيا عاقل ولا عقيم وليس الها او سال اباه هل احد منهما اعطاه السمع والبصر وهو في بطن امي هل احد منهم اعطاه العقل او التفكير والتدبير فضلا عن غيرهما مما لا تعلق له به ولا حتى يدرك وجوده ولا يفكر فيه وهكذا يولد الانسان ويولد يولد لا يدري شيئا والله اخرجكم من بذور امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده ينمو بعد ذلك ويهب العقل والقدره والاراده والرغبه وتولد فيه الرغبات لا يدري من اين اتت يظن يعني ث ث يعني ثواني معدوده ثم يولد النفس الهواء تبدا في التنفس وهو لا يشعر بشيء ويعني سيتذكر كل انسان منا هذه اللحظات التي مر بها والتي بدونها ما كان ولوده اصلا لو ما يولد لما وجد ففقره ذاتي له من اساسيات وجوده ان يمر بهذه المراحل لو لم يمر بها لما ولد فذلك على ان فقره ذاتي ملازم لذاته يا الى يمكن ان يحصل الا بوجود هذه اللحظات مرت عليه ثوان يطلب فيها النفس فيبدا في الصراخ ويتنفس ومن الذي جعل له الهواء جعل له الرئتين الله سبحانه وتعالى لم يهب لنفسه شيئا من ذلك بعد ذلك لحظات تمر عليه فيجد في نفسه جوع والعطش فيصرخ طالبا الرزق النبن ف يا رزقه والرزاق سبحانه وتعالى من سجيء امي وهي والله لا تملك ان تنزل اللبن او تخلقه في صدرها وان تنتظر حتى يبدا اللبن في النزول وربما لن ينزل اذا شاء سبحانه وتعالى وكم من ام تقول لم ينزل اللبن لم يحصل ذلك ويبدا بعد ذلك مع النمو بعد الطعام والشراب يبدا في الحاجه الى عاطفه الام يبدا في الحاجه الى من يلاعبه فيضحك ومن يبتعد عنه فيحزن وبعد ذلك تنشا الرغبات تولد في نفسه بعد سنين يبدو في نفسه الرغبه الجنسيه بعد اكثر من ذلك ربما او اقل يبدا في حب التملك والعلوم والا يهذب هذه الرغبات التي ولدت في نفسه اضاعته اهلكته لا حول ولا قوه الا بالله لكنها كلها تدل على الفقر والحاجه وعند التامل يضلنا هذا التامل ان هذه الرغبات ولدت فيه خُلقت فيه خلقها الله فيه لكي تستمر ولودو ولولا ذاك ما استمر ولودو وكلها معتدله مستقره في هذه الرغبات حتى تؤدي الى اشياء ليست بيديه فمن اول لبن الذي تغذى الهواء الذي تنفسه الاكل الذي ياكله الماء الذي يشربه كله لا يستطيع ان يأتي بشيء من وكلها معتدله على تمثله من الاحتياجات الضروريه التي يقطع كل عاقل انها ليست بيد احد من الخلق لم يصنعوها هم من الذي صنع الهواء من الذي انزل الماء من السماء واجراه في الانهار والعيون من الذي جعله عذبا طرافا من الذي انبت هذا النبات الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فغنى الرب سبحانه وتعالى ظاهر لكل متأمل وفقر العباد ظاهر لكل متأمل ولذلك هم فقراء في ذياتهم في أصل ونورهم وفي استمرارهم لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك ولذلك قال عز وجل الله إيشأ يرهدكم وذلك علامة الفقر الثانية كما أن الله بيّن سبحانه وتعالى فقر الإنسان في حياته أصل نشأته فكذلك في نهايته ذلك أن اللحظة التي يرحل فيها الإنسان عن الحياة لا يملكها إي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وكم تلى الناس قبلنا هذه الآية تلوها في الصلوات والمحارب وحين يقرؤون من نصاحفهم ورحلوا بالفعل وأتت عليهم هذه اللحظة ذهب الله بهم وكنا نحن الخلق الجديد بعد ذلك وجدنا ونحن الآن نتلوها إن يشأ يذهب لكم ويأتي بخلق جديد ونرحل نحن بعد حين ويأتي أقوام يتلون هذه الآية أيضا ونكون نحن الذين ذهب لهم وهم الآن الخلق الجديد ما زالوا في أرحام النساء أو في أصواب الرجال هذا القريب منهم الذي اقترب أن يوجد أن يكون في رحم امرأة قد أصبح جمينا او في صرل رجل لم يصلح بعد لنينا او ربما كان ابعد من ذلك ربما كان قليلا من الماء في نهر من النهار او في سحابه من السحب او ربما كان ترابا في ارض من الارضين لم يتحول بعد الى نبات ثم الى حيوان ياكله الانسان او نبات ياكله الانسان وماء يشربه الانسان يتحول في جسمه الى هذه الحيوانات المنويه أو يتحول إلى غذاء لهذه البويرة الملقحة فيتكون باسم ذلك الإنسان أين الخلق الجديد الآن الله سبحانه وتعالى يدلون على الفقر التام للبشر الإنسان بين لحظة البداية والنهاية كذلك هو فقير والله ولكن أكثر الناس يغفلون عن هذا الفقر ويظنون بأنفسهم الغنى عن الله عز وجل مع أن البداية والنهاية قاطعة بأنه فيما بين ذلك لا بد أن يكون فقيرا دقات قلبه تقول له كل لحظه انت فقير انت محتاج لان كل دقه قلب لا يملكها ولا يحركها قلوبنا والله تدق بغير اراده منا ولو توقفت نسول واحد قالوا سكت قلبيه ايه اللي حصل لقلبك كارديك ارست توقف القلب ما يعرفوش ليه او يعرفوا ليس يلي لي احد ان يقول شيئا او يسمع شيئا القلب توقف المخ توقف فشل في وظيفه التنفس فشل في وظيفه الابصار فشل في وظيفه الكبد في اي وظيفه من الوظائف في لحظه لا يملكها الانسان نعم والله فاكثر الناس في كل لحظه من اللحظات عندما يعني هو هو في كل لحظه من لحظات اكثر الناس في غفله عن هذا الفقر وهذا هو الفقر الضروري لكن الناس اذا غفلوا عنه نسوا اصلهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي نظاما وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلقنا نسي خلقه نسي بداية خلقه شيئا كان صفينا بين البداية والنهاية ينسى الكثيرون خلقهم فظنون أنفسهم مستغنين فيطغون كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغناء وأمان فقر إلى الله إلها فأكثر الخلق قد غفلوا عنه وتركوا قموضهم حتى ماتت لأنها لم تعطى غذائها ولم تستشعر حاجتها الى الله سبحانه وتعالى وذلك انه كما ان البدن يعني يشعر بالجوع والعطش والحاجه الى الهواء والحاجه الى يعني كل رغباته وشهواته التي بها بقاؤه وجود هذه الشهوات لذلك فالقلب كذلك وجد ووجد يشعر بحاجه شديده الى التاله الى ان يكون خاضعا محبا مولاه الحق الذي لا يستقر له قرار الا بان يعبده ويتوجه اليه حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وانابه وشوقا اليه فهاكذا اكثر الناس تركوا هذا الامر ولم يعطوا قلوبها قلوبهم نصيبها بل اعطوها المسكرات التي تسكت الرغبات كما ان المخدرات تشغل الانسان وهما بانه قد حصل على كل احتياجاته وانه صارت له كل لذاته وربما بجرعه زائده تشعره المخدرات انه لا حاجه لديه الى النفس المخدرات تفعل ذلك فعلا تصل الى فشل في مراكز التنفس توقف الرغبه في التنفس فيتوقف هذا المركز المختص في المخ... الانسان لانه يعني لا يستغني عن التنفس لكن المخدرات اوهمت المركز بانك لا حاجه لك الى الهواء كما انها توهم انك لا حدث الى الطعام ولا الى الشراب وانه قد حصل ملكا وكبيرا بذلك يعني كل الرغبات الانسانية المخدرات توهم وانه قد حصل عليها فكانت مهلكة له فالناس كذلك يسكرون قلوبهم القلوب تصرخ تقول انها تحتاج الى الغني الحميد تحتاج الى ان تتعبد له فتعطى مسكرات شهوات البدن لتنسى ونحن تغيب عن الوعي لعمرو كأنهم في سكرته النامه وكما قالوا حب حب كسيء يعمي ويصم يجعل انسان لا يدري ولا يشعر ولا يعبد الله وربما مات القلب مع طول الحرمان يموت ولا يعبد لانه لم يعطى حاجته من النداء الى الله عز وجل والتعبد له سبحانه وتعالى وربما انتم واخرج الروائح الكريهه ولكن الناس قد ذُكنت انوفهم وربما تلذذ بعضهم بهذه الروائح الافكار الخبيثه عقائد الكفر والبدع والضلال التي تخرج من القلوب وتظهر على افشنا وفي الاقلام وفي السلوكيات التي خرجت من القلوب التي ماتت وانتنت ولا حول الله وصاحت رائحتها يدرك اهل الايمان خبث هذه الروائح خبث العقائد والان كتابات الفاسده والسلوكيات المشينه الفظيعه ولاذ بالله من اتباع الشهوات وغيرها لكن اكثر الناس في غفله عن ذلك لان القلوب قد ماتت فانها لم تدرك حاجتها الى الله عز وجل فالله عز وجل برحمته ارشدنا الى فقرنا فقرنا اليه ربنا رازقا خالقا رازقا مدبرا موصيا مالئا محيا مميتا يدبر الامر كله وهو سبحانه وتعالى نحتاج اليه اله ا معبودا محبوبا مرقوعا له مسدودا له هو سبحانه وتعالى نحن نحتاج الى ذلك ليس ان انك تعبد الله عز وجل لمجرد الثواب والخوف من العقاب هذا نعم اصل عظيم بل لانك تحتاج الى ذلك لانك لا تصعد ولا تستقر نفسك الا بذلك كما انك ترجو ثوابه وتخاف عقابه ولكن انت تحتاج الى اضافه الى ذلك اليه وإلا شقي القلب ولم يحصل على غيائه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر يزيرة مزر أخرى وإن تدعو مسقلة إلح لها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنزل الذين أخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فانما تزكى لنفسه وإذا الله بالمصير فما يستوي الأعمى الذي لم يدرك حقائق الإيمان والبصير الذي أدرك ووعى الحقائق وعى قلبه ذلك ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور قال تعالى ألم يأتكم نبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك لانه كانت تاسيه رسلهم بالبينات فقالوا ابشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي حميد زعموا انهم في غن عن هدايه الرسل وهدايه الرسل هي هدايه الله عز وجل التي انزلها على انسماتهم انزلها على قلوبهم وتكلمت بها انسماتهم فسبحان الله عز وجل عنهم والله غني حميد لا يحتاج الى عبادتهم هو سبحانه وتعالى لا يبلغ عباد درا ولا يضرون ولا يبلو نفعه فينفعوا لو ان اولهما اخرهما انتهما لئنهم كانوا على اطفاق قلب رجل واحد منهم ماذا dad ذلك في ملكه شيئا ولو ان اول خلقه واخرهم وانتهما لئنهم كانوا على اسجد قلب رجل واحد منهم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 بين هذين الاسمين الكريمين الغني الحبيب فهو غني يستحق الحمد سبحانه وتعالى وذلك كل من من الاسمين يفيد كمالا واجتماعهما يفيد كمالا سابسا مع ان كل واحد منهم من, من منهما يفيد انواعا من الكمالات لكن اكثر المخلوقين الذين يوصفون نسبيا الى بعضهم بالغنى يعني قد يوصف هذا انسان غني كما تؤخذ من اغنياءهم فترد في فقراهم هذا الغنى نسبي نسبا الى الفقير منهم وان فهم بالنسبه الى الله كلهم فقراء ولا غنيه حقيقه الا الله وحده لا شريك له ولكن نسبيا بعضهم لبعض بعض قد يطلق على بعضهم غني وفقير فالغنى النسبي هذا للعباد أكثر الأغنياء سفهاء لا يستحقون الحمد على تصرفاتهم في ملكهم فيما أعطاه الله وقولهم أكثرهم يظنون أنهم ملاك حقيقيون ولذلك تصرفون تصرف الملوك حقا لا تصرف الفقراء المملوكون ولذلك تقع تصرفاتهم على معاني الطغيان ولا يده الله كما ان الانسان لا طغى ان راه استغنى لما راى نفسه استغناء طغى ولا يد لله واكثر من يحمد لا يكون غنيا فاما ان يكون قد جمع الامرين معا الغنى والحمد فهذا لو كان في البشر لكان كمالا وهو نادر جدا في ان يكون غنيا وان تصرف فيما وخوله الله عز وجل من تصرفات يحمد عليها قله من المؤمنين لان اكثر اهل الايمان اهل الجنه من الفقراء هم الفقراء فقل لهم من الاغنياء فقل من القله من القله هم الذين يتصرفون تصرفات يحمدون عليها فاذا كان هذا كمالا في حق المخلوق فالله اولى بكل كمال فالله هو الغني الحميد بحق سبحانه وتعالى قال تعالى قل اوير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يقيم ولا يطغى هو سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض امر الله نبيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لهم اغير الله اتخذ وليا وذلك بمعنى الذي يتولى امرا يفوض اليه امره وكذلك محبوبا مرغوبا اليه الها يعبد وهو العز الذي فطر السماوات والارض الله عز وجل ليس لنا من دونه ولي فلا نتوكل على غيره ولا نتوجه بالحب والعباده والرغبة والرهبة إلى غيره كن أغير الله أتخذ وليا الدليل على أنه وحده الذي يندغي أن يتخذ وليا يستعان به ويعمد هو أنه الذي فتر السماوات رب وأنه غني عن من سواء وهو يطعم عباده ولا يطعم لا يرزقه الخلق وفي القراءة الأخرى وهو يطعم ولا يطعم فالله عز وجل لا يأكل ولا يشرب لان هذا من علامات الفقر مع ان المخلوق في الحقيقه كونه ياكل ويشرب من علامات يعني صحته النسبيه وهو في الحقيقه بالنهايه من علامات فقره لكن بالنسبه النسبيه اقصد بالنسبه الى غيره لو ان المخلوق لم ياكل ولم يشرب العبد لم ياكل ولم يشرب ولم يطعم لهلك لانه فقير في الحقيقه فلذلك كان اكله وشربه من علامات صحته بالنسبه الى غيره من الكائنات التي لا يعني تاكل ولا تشرب فتموت المخلوقات التي لا تاكل وتشرب فتموت والجماد انقص من الحق الشيء الجماد ان الجماد ناقص عن الحي ذلك الميت يتحول الى جماد فيكون نقص فلذلك هذا من علامات فقر المخلوق وان كان هو بالنسبه الى غيره كمال ولكن ليس كل كمال في حق المخلوقين يكون كمالا مطلقا لان ربما كان مرضيه كمال نسبي بالنسبه الى ما لا استطيع ذلك لذلك ينزل الرب عز وجل عن هذه الكمالات كالطائر الشراب والنكاح وذلك لان اصل النكاح مرده الى فقر حاجت الانسان الى التناسل والتكاثر لانه في الحقيقه يموت بعد مده فيحب ان يمر من نسله وان يحفظ نوعه ان يبقى بعده من نسله فهذا في الحقيقه مرده الى فقر وحاجة مرده الى انه يموت فلذلك يحتاج الى التوالد ليستمر نوعه والله عز وجل لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى ولذلك ينزل الرب عز وجل عما كان يعني ما قاله النقص يمكن أن يكون ذلك كمالا في حق الرجل الذي مثلا له القدر على الجماعة لكنه ليس كمالا في حق لأن ما رد هذا الأمر كله إلى النقص والفقر الله أعلى وأعلم وقال تعالى وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المتينة الله لا يحتاج إلى المرزق هو الرزق عز وجل ولا يحتاج أن يتعم هو سبحانه وتعالى الذي يتعم عباده وقال تعالى ري الله ما في السماوات وما في الأرض يملكه عز وجل ملكا تاما قال ولقد عصينا الذين أوتوا الكتاب من قبليكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الناس يتصورون أنهم يملكون ولو تدبروا في حقيقة الأمر قبل أوليدهم لا يقنوا أنهم لا يملكون شيئا من الأرض ولا من السماوات وأن الله ما في السماوات وما في الأرض وأن الله كان ولم يزل غنيا حميدا سبحانه وتعالى ولذلك لا يحتاج إلى تقوى العباد وعبادتهم إن اتقوا فلأنفسهم وإن عبدوا الله فلأنفسهم وان كفروا فالله هو الغني الحميد وقال عز وجل ردا على اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقد لهم الالهياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وليذل الله اليهود عليهم لعن الله المتتابعه ما زال الكفر ينبع من على الف منهم وما زالت ايات الله التي تزيد المؤمنين ايمانا تزيدهم طغيانا وكفرا سمعوا قول الله عز وجل من الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا ان الله يستقرضنا فهو فقير ولا يعذ بالله فضرب ابو بكر رضي الله عنه ذلك في حص اليهود ضربا شديدا لما قال المؤمنون لما سمعوا هذه الايه سبحان الله لما سمع ان الله يستقرضهم فيكون قائله فاني قد اقرضت ربي حائقي الفلاني الذي هو اغنى ما يملك واعز ما يملك تفاؤل ايماني عظيم هو ايقن بان الله يملك هذا ولكن لما سمع الترغيب في هذا بالنفقه في سبيل الله قال فاني قد اقرضت ربي هذا بحائث مثله في الجنه واعلى منه قدرا اقرضه ربه ابو الدحداح رضي الله تعالى عنه وامر راته ان تخرج ورغبت امراته فيما صنع وتصدق به حيث امر الله سبحانه وتعالى وحيث امر رسوله صلى الله عليه وسلم اذ هي سمع ذلك فقال ان الله فقير ولا يعذ بالله انظر كما صدق الله عز وجل فقال ولا يبن كثيرا منهم ما انذر اليك من ربك طغيا و كفرا عليه دعاء الله وقال ردا عليهم ايضا وقالت اليهود اد الله مغلوله ولت ايديهم ولعنوا بما قالوا باليد وهو بسوطان يوثق كيف شاء زعموا ان هذا الله مغلول دخيل والعياذ بالله وفقير وبخيل نعوذ بالله اي صفات اله يعبد هذه التي يصفون بها الرب عز وجل ولكن لا تستغرب هم يصفون الرب عز وجل بالجهل وبالندم والعجز ونعوذ بالله يزعمون أنه خلق السماس الأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع ولا ياذب بالله لذلك يجب أن يستريح الناس ويترك العمل في يوم السبت بزعمهم ولا ياذب بالله زعموا أن الرب ندم نديما شديدا على إغراق أهل الأرض للطوفان وأنه أخذ على نفسه العهد أن لا يفعل ذلك مرة ثانية ولا ياذب بالله وهذا كل في توراتهم المخرفة ويزعمون ان بينما الرب يطوف في الارض اذ صارعه يعقوب فامسك باخويه ومنعه من الصعود الى السماء حتى لطبعوا بلقب اسرائيل اسرائيل الذي صارع الرب تعالى الله عن قولين ولوا كبيره وانما اسرائيل بمعنى عبد الله بمعنى الذي غلب نفسه لله عز وجل ونحو ذلك فهم تحرفونها الى انه الذي سرع الرب واقترع هذه القصه المكذوبه ولا يد لله التي تنبئ عن كفرهم فاذا علمنا انهم يتدينون وتعظيم يعني هذا الظن الكافر الفاسد وانهم يقولون عن هذا انه من كلام الله فما يا يعني يبعد ان يقول ان الله بخيل وفقير وان له مغلوله تعالى الله عن قولهم نوع بما قال ولته ايبهم ولذلك صاروا هم فعلا ادخل الخلق ولا يعرب الله واشدهم بخلا على في يعني على مدى العصور والبلاد والامكنه الكل يبغضهم على بخلهم ولا يعرب الله حتى صاروا اذا المثل في البخل بانه يهودي ولا يعرب الله فهلاكهم والله دمرهم تدميرا قال تعالى واليداه ومصوتان ينفق كيف شاء ذكر عز وجل صفة اليدين المبسوطتين وهي متضمنة ليناه سبحانه وتعالى وجوده وعطائه وكرمه ومذلي يعني عطائه سبحانه وتعالى وقال تعالى ردا على المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وإن له خزاء مستمرات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا فاعلم ان الله هو الذي يبتلي العباد بالفقر والغنى وان الاموال ليست هي التي تحرك الامور والقلوب كما يظن اهل الدنيا ان المال هو كل شيء في الحياه ولذلك يقولون لا تنفقوا على المؤمنين حتى ينفدوا عن الايمان وان النفقات هي التي تحرك الايمان والجهاد والدعوه وغير ذلك لا والله الامور تتحرك غير ذلك الايمان يحركها باذن الله تبارك وتعالى ولكن المنافقين لا يفقهون والاموال تأتي بعد ذلك حيث شاء الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا والله فتح الدنيا وما بيدهم اموال وهذا الله عز وجل الناس وهم بهذا الله عز وجل بهم وهم يموت احدهم وليس عنده شيء من الدنيا سلمان رضي الله تعالى عنه يموت وتركته تبلغ 15 درهما بضعا و40 جنيها بضعا و40 جنيها فقط لنقائص يومنا هذه التي بها الغلاء وكل تركته لا تساوي الحذاء الذي يلبسه احد يعني المتوسط الحال من اهل زماننا كل تركته ما كانت تساوي ذلك وكان من ائمه الهدى ممن هدى الله عز وجل به من شاء سبحانه سبحان الله فالهدايه من الله عز وجل لا تتوقف على الاموال وقال تعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لمسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ما لا تعيدها نفقة سحاء الليل والنهار لا تنقصها نفقة انفق سبحانه وتعالى كل ما رزق عباده ارايت ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم يغن في يمينه قال المصنف رحمه الله والآية في هذا الباب كثيرة جدا يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه وأنه لا يزيل في غناه طاعت من أطرعه ولا ينقسه معصيات من أطرعه وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم ويخبر انهم كلهم فقراء الى الاله لا بنا لهم عنه في نفس من الانفس بل والله ما دون النفس النفس الواحد في اربع دقات قلب اربع دقات قلب او ثلاثه على الاقل انت في كل دقه قلب يعني تحتاج الى الله عز وجل بل ما دون ذلك والله وهم يعلمون ذلك لانفسهم وانهم لم يكونوا مولودين حتى ولدهم ولا قدره لهم على شيء من انفسهم ولا غيرها الا بما اقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد قال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم وتامل هذه النقطه اعظم يعني ده اهتم بيها اعظم اهتمام انظر كده بدا بكلكم جوع قبلكم كلكم جائع نعم والله جوع القلوب جوع القلوب وعطتها الى هدايه الله عز وجل الاهم واعظم ولذلك الهدايه اعظم نعمه من الطعام والشراب موت البدن الى حرم الطعام والشراب انت يعني بالموت بألم ثم يموت ماذا يعني ضاع من الانسان لنفس بدني هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضه وما يضيع منه اذا ما تقلب تضيع منه الجنه تضيع منه تضيع منه القرب من الله عز وجل يضيع منه رضا ربه سبحانه وتعالى ويضيع منه الراحه والسكون لو كان الموت لكان هينا لكنه يحصل ولا حول الله على الالم والشقاء الابدي اذا لم يعط الهدايه كلكم ضال الا من هديته لذلك نقول حاجتنا الى الله اله المعبود هذه سبحانه وتعالى الى توحيده وعبادته اعظم من الحاجه الى الطعام والشراب فبدا الرب عز وجل بها كلكم ضال الا من هديته فاستهدوا لي اهديكم لا تهدي نفسك لا تهديك غيره عز وجل لا يخلق الهدى في قلبك سواه سبحانه وتعالى فطلب الهدى من طلب الهدى بجميع انواع تطلب الهدى سدادا واستمراراً تطلب الهدى اجمالا وتفصيلا فانت في كل لحظه لك موقف لا يجب ان تتخذ هذا الموقف على بعينه وبصيره اين تسلك نعم اخترت طريق الالتزام بالاسلام ولكن ما هو الاسلام في هذه النقطه ما هو ما هي الطاعه في هذه المساله خصوصا اتخرج وانا تهتف مع الهاتفين ام تدرس في الدار في مع الدارسين ام تنفق مع المنفقين ام تجاهد مع المجاهدين ام تتعبد مع المتعبدين وهي كلها خيارات وربما كان بعضها في بعض المواطن اثما بالنسبه الى غيره فلو ان انسان مثلا ترك ما وجب عليه من العلم او اخر ترك ما وجب عليه من الجهاد حين وجب عليه لكان وانشغل مثلا بالصلاه النافله لكان سنن استرد ذلك من انه يرى نفسه في طاعه وهذا امر تراه فعلا والله يحتاج الى هدايه خاصه هدايه من يهتدي ابتداء ولكن انه يحتاج الى تصحيح الهدايه ويحتاج الى توفيق في كل لحظه الى اختيار القرار الصحيح والصواب خصوصا عند الفتن الذي يلتبس فيها الدعاء على ابواب جهنم بمن يتكلمون بلسان الحق دعاء على اغوار جهنم يتكلمون بلسنتنا فسبحان الله امر والله ذنب خطير فلا بد من طلب الهدايه من الله عز وجل فاستهدنا يا رب اللهم اهدنا سوي السبيل قال سبحانه وتعالى في مروه عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم نسال الله سيدنا ان للجننه ونسالنا في الدنيا حالا طيبا لا عبادي كلكم عار إلا من كثوتوا فاستكسوني أكسكم فعلا والله الإنسان يولد ضالا لا يدري شيئا ويولد جائعا عاريا ومعد ذلك يكسى ويكسى أول ما يكسى للا فعل منه نهائيا سبحان الله ويطعم أول ما يطعم لغير فعل منه نهائيا ويهدى أول ما يهدى لغير فعل منه نهائيا سبق الله عز وجل قال سبحانه وتعالى كلكم عال إلا من كثوت فاستكسوني أسكم الله مصر عورتنا وأمن روعتنا واكسنا يوم القيامة في أول من تكس يا رب العالمين يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الله ما أغفر لنا ذنوبنا أجمعين حادث العبادي إلى الله عز وجل غفارا للذنوب لأن العبد خطاء على الدوام ليل نهار أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر للنوم جميعا اللهم ءفروا أن أغفروا يا عبادي وأنكم لن تبلغوا دره فتبرون ولن تبلغوا نكي فتنفعون يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب ردلها واحد منكم ما زاد ذلك في تلكي شيئا يا عبادي لو أنep أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ردل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا وعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك لما عندي إلا كما ينقص المخية إلى أدخل البحر كما ينقص المخية إلى أدخل البحر فلو أن أولكم وآخركم هو كده جمع للآيثين في دراية لو أن أولكم وآخركم وحياكم وميثكم ورطبكم ويبثكم اجتمعوا على ادقاق قلب رجل على ادقاق قلب عبد من عباد ما زال ذلك في ملك جناحه باوضه روايه ثانيه يا عبادي انما هي اعمالكم نصيها لكم ثم وفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليومن الا نفسه ان الاعمال الصالحه منته من الله عز وجل وغير ذلك عدل منه عز وجل لا يلام عليه الا العباد الذين يفعلوه ويحمد الرب عز وجل عليه رواه مسلم عن ابي الدرد وفي روايه الترمذي يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فسلوني الهدا اهدكم نسال الله الهدا كلكم وكلكم فقير الا من اغنيت فسلوني ارزقكم لا موزكم من فضلك ورحمتك فانه لا يوم بك الا انت وكلكم مذنب الا من عافيت سمعنا علي منكم امن يرى قدره على المغفره فاستغفرني غفرت له ولا ابالي اللهم وفقنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولا يبالي سبحانه وتعالى لا يبالي مهما بلغت الذنوب ولا يعظم انه مغفره الذنوب سبحانه وتعالى قال عز وجل ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على اشقاق قلب عبد من عباده ما نقص ذلك من ملك جنه بوض ولو ان ولكم واخركم وجنكم وانكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسال كل انسان منكم ما بلغت امنيته فاعطيت كل سائ منكم ما سال ما نقص ذلك من ملك إلا كما لو أما أحدكم مره البحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواب واجد الماجد هو عز وجل واجد يجد ما يريد يجده سبحانه وتعالى ويخلقه ولا يفلط منه شيء ماجد له المجد والجواب من الكرب قال أفعل ما أريد أعطائي كلام وعذابي كلام انما امر لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون روايه فيها مقالي يسير لكن صحيحه المعنى اعطائي كلام وعذابي كلام يعني اذا تكلم الله عز وجل لا وقع ما اراد اذا امر باعطاء عبد اعطي واذا امر امر باعذاب عبد عذ في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ لا تغيبها نفقه لا تنقصها نفقها تحاء الليل والنهار بائم الصب على عباده باللول والنهار أفرأيس ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات للأرض فإنه لم يغض ما في أمينه كل الأرزاق التي رزق أجيال فيه أجيال من البشر من الحيوانات من النباتات من الجن من الكائنات التي الآن أعلمها من الأرزاق الدينية والدنيوية أنفق الله عز بله كل ذلك ولم ينقص ما في يميني وروى ابو داوود بسند جيد من حديث عائشه رضي الله عنها ذي الاستسقاء في قوفه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوه وبلاءا الالهي حديث حسن وفي بعض الاسرائيلات يعني الاخبار المنقوله عن بني اسرائيل وهي صيغه المعنى يقول الله عز وجل ايؤمن غيري للشدائد والشدائد بيدي وانا الحي القيوم ويرجا غيري يترك بابه من البكرات في اول النهار يعني وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني من ذا الذي امالني لنائبه فقطعت به او من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به قطعت بي ان تركت ولم اعطى يقول او من ذا الذي طرق بابي فلم افتح له انا وايه الامال فكيف تنقطع الامال دوني ابخل انا فيبخلني عبدي اليس الدنيا والاخره والكرم والفضل كله لي فما يمنع المؤمنين ان يؤمنوني لو جمعت انا السماوات والارض ثم اعطيت كل واحد منهم ما اعطيت الجميع وبنغت كل واحد منهم كامله لم ينقص ذلك من ملكي عضوه ذره عضوه نمله كيف ينقص ملك انا اقيمه والقائم عليه ويا بئسا بالمقاصين من الرحمه ويا بئسا لمن عصاني وتوسب على محارم و جاء في بعض الفاظ حديث النزول من يقرض غير عديم من ولا ظالم الله غير عديم سبحانه وتعالى ولا يظلم عز وجل احدا وفي بعض الاسرائيلات في معاني جميله قال وهب المندب قال الله لموسى انطلق برسالتي فانك بسمع وعيني وان معك رجلي وبصري واني قد البستك جنة من سلطاني فتستكمل بها القوه في امري فانت جند عظيم من جندي بعثتك الى خلق ضعيف من خلق سيدنا موسى هنا ليس اوزي افرعون اقره الله بهذه الكلمات النافعه إن صح يعني وهي صحية في المعنى فأنت جند عظيم من جندي دعستك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأبن مكري وورته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر رجوبيتي وزعم أنه لا يعرفني فإني أقسم بعزتي لو لا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب بغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار فإن أمرت السماء حسبت وإن أمرت الأرض بتلعت وإن أمرت الجبال دمرت وإن أمرت البحار غرقت ولكنه هان علي وسقط عن عيني وواسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحقي اني انا الغني ولا غني غيري فبلغه لسانتي وادعه الى عبادتي وتوحيدي واخلاصي وذكره ايامي وحذره لقمتي وباستي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعطوبة ولا يروع عنك ما ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرس ولا يتنفس إلا بإذني وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وقد أمهلك أربعمائة سماء إن صح يعني ذلك بقي في ملك أربعمائة سماء يقول وقد أمهلك أربعمائة سماء في كلها أنت مبارزه بالمخاربة تسبه وتتمثل به وتسب عباده عن سبيله وهو يمفر عليك السماء يمفر لك الأرض لم تفقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل ولكنه ذو أنات وحلم عظيم وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهابه فإني لو شئت أن آتيه لجنوب لا قبل له بها فعلت لا فعلت ولكنه ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه ولموه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإهني ولا تعجبنك ما زينته ولا ما متع به ولا تمد الى ذلك اعينكما فانها زهره الحياه الدنيا وزينه المترفين ولو شئت ان ازينكما من من الدنيا بدينا ليعلم فرعون حين ينظر اليها ان مقدرته تعجز عن مثل ما اوتيتم فعالج ولكني ارغب بكما عن ذلك واوديه عنكما وكذلك افعل باولياء وقديما ما جرت عادتي في ذلك فاني لا ازودهم لو بعدهم عما عينها عن عين الدنيا وزخارفها كما يزود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة المبارك التي فيها غرور الطعام الذي تهلك الإبل التي ترعى فيها وما ذلك لهوالهم لهوال أولياء علي ولكن يستكنل نصيبهم في دار كرامتي سالما موفورا لم تكلمه الدنيا لم تجرحه الدنيا لو ان انسانا اخذ نصيبهم من متع الدنيا لصار نصيبه في الاخرة مكلوما سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان سرية اخفقت واسيبت استكملت اجرها ولو انها غنمت وسلمت تعجلت ثلثي اجرها في صحيح مسلم قال ولكن ليستكمنوا نصيبهم في دار كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا واعلم انه لا تزين للي العباد بزينه يا ابلوا فيما عندي من الزهد في الدنيا فانها زينه المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينه والخشوع وسيناه في وجوههم من اثر السلود اولئك اولي حقا حقا فاذا لقيتهم تخفض لهم جناحك وتذل قلبك ولسانك واعلم ان من اهان لي وليا او اخافه فقد بارزني في المحاربه وباداني وعرض لي نفسي وعرض وعرضني نفسه ودعاني اليها دعاني الى الانتقام منه لانه حارب اولياء الله وانا اسرع شيء الى نصرة اوليائي ففيظن الذي يحاربني ان يقوم لي ام يظن الذي يعاديني ان يعجزني ام يظن الذي يبارزني ان يسبقني او يفوت او يفوتني وكيف وانا السائر لهم الذي اسهر لهم اخذ ثارهم وكيف وانا السائر لهم في الدنيا والاخره لا اكل نصرتهم الى غيري رواه ابن ابي حاتم عن وهب بن مربح